بالنسبة للتريتمنت اوف كورنيا الالتر احنا قلنا تريتمنت على جام محور عشان اسمع خمس حاجات تعالوا افكركم بالخمس حاجات دول أول حاجة لوكال تريتمنت ثاني حاجة جنرال تريتمنت ثالث حاجه تريتمنت اوف اللي بنسميه كوزال تريتمنت الثلاثه دول مع بعض كانوا اس اثنين اليوزوال تريتمنت ليه الثلاثه دول دايما في اي قضه حتى بتعزم من كتر ما بننسي ليهم بنضميهم اللي وجهة التريتمنت بأي عيان بقوله اللي وجهة التريتمنت تتابع إذا عشرة أيام لو العيان ما خفتش تبقى الحالة ده نفسها تبقى هنا العناوطة رقم أربعة لسنا تريتمنت أو إذا أنت تجد موقعنا مع تريتمنت رقم خمسة تريتمنت أو في كومبليكيشن بقى هنبدأ بالسلاواتي العناوطة رقم 5 اللي هي تريتمنت أو كومبليكيشن إذا إذا لازم تقول عارف الكومبليكيشن عشان في إيه عشان تعلقها عشان فكركم في الكومبليكيشن كده ادي عيان عنده كورنيال ألتير خبشي يحك النهارده تبقى صيعه تحر ده ادي عيان عنده كورنيال ألتير هو يا جماعة بمطاط بطاطا الاكسجينز اللي موجودة هنا هتوصل لفين للآيريد دي باول كومبليكيشن عايزين نعالجه هو الآيريد العيان ده بمطاط بطاطا عنده مشكلتين عنده مشكلة الألتير وعنده مشكله الآيريد تعالج مشكلة الألتير ازاي هتديله له مكتوبه ايه, ايه؟ هندي له الروترت بتاعها هتكتب كده يقول بس نريد إن أنت كم حاجة، ذات حاجات، إنهم ما يجلس عليهم، هنشيل الكلمة ذا هيك، كلمة ذا هيك، ونحط ذات هي حاجات، local وجنرال وcorner free. دي بقى كده عالجنا إجنا. عايزين معالج إن إيه؟ الاريثيس. لما نيجي ناخد الايرايتس هنعرف ان علاج الايرايتس دائما هو عبدا كورتيزون، الا هم. فرمع عيال عنده alter اوعى عايز ايه؟ كورتيزون اضمن كده إن شاء الله أي عيال عندك في حياتك المفضل توصل تكذب. لو كان عنده كورنييا قصر تحط له قطره كورتيزون الكورنييا قصر بيحصل فيها ايه في الكوريه ليه الكورتيزون بيمنع ايه الهينج الكورتيزون هيعمل ايه في الاورجانزم فلير اب اورجانزم فلير اب ومفيش حاجة تلحق يحصل ايه طبعا بيرفورشن ايه اهم كلمة اهم كلمة Never To Give ووت كورتيزون من نوع الكورتيزون في كل المنهج من نوع الكورتيزون في حالة ايه في حالة القصر ابن في سؤالك وبكده ولا دي ام تي بقى انثر ونسيها كورتيزون بيتجمع على اتجمع تحت الزيادات هبقولها الرول بتاعنا ايه الرول ان ممنوع الكورتيزون طيب انا عايز اعالج الايرن اعمل ايه ممنوع كورتيزون وفي بديل في ممنوع الستيرويدات وما انا ايه بقى نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراكس هي ايه بتاعي نون دراكس انتايه انتايه ان يبقى العيان اللي عنده انا عايج الالسر بايز بيز ونعالج الالرايتس بيز جرويدز بايز بنظام الستيرويدال انت اما تضرب تعال نكمل الكومبليكيشن نتيجه الانفلاميشن اوف ذا ايرس بيحصل ايه في البلاتيد اوف ذا ايرس بالزاينيك هنا في الانتي ساندبر بروتينات البروتينات دي بتيجي تلزق هنا فين الايدس بتديني الانجل اوف دات يعني ده اللي كومبليكيشن تاكندي جروبو اولها امال ايه العيال عنده تاكندي جروبو اعمل له حاجات سيرجيكال ولا بجرب له الاول الايه ميديكال يبقى اول حاجه خالص هجرب الميديكال تريت استنى بس ارجع اتعالج بالجروبو عندي مين انا نسيت طب هتعالج الالسر ازاي نقول له التريت ها ها سين دي او ترتي بتاع الحاجات اللي انتم عارفينها يبقى هنحط يوزر دي تعالجنا الالسر عايزين نعالج مين دي جلوكوم! تعال اعالج الجلوكوم! اول حاجة في الجلوكومة هيدي لي مثالين للميديكال تريتمت في جلوكومة في جلوب او تابلت اسمها دا يا تابلت حتى فكر التابلت دي بتشتغل ازاي؟ كاربونيك اناهايدريت انهيرت هعبها تاني مش فيه انزيم هيرت ده السلة ليهود مش فيه انزيم جوا السلة ليهود اسمه كاربونيك اناهايدريت انزيم وزيبت هذا الانزيم انه بيساعد الايكواس ايه؟ مثال الايكو فورميت او لو انت اديك تابلت اسمه كاربونيك انهايدريز ان الإنزيم ده يوقف يحط ايه في الايكو فورميشن يوقف والبرتريك بلهومه ايه يبقى في يبقى ادي علاج الجلوكوما اهو فاموك تابز ومنبقى لك في الشغل تابلت بيشتغل ازاي كاربونيك انهايدريز ان هيبيتور ايوه كاربونيك انهايدريز ان هيبيتور هي في هيزود الفورميشن اوف ذا هي ايه هيقلل وكذلك قطره البيتا بلوكر ان شاء الله اخد الكلام ده في الجلوكوما اول ما اتفضت قطر التيمولوس بقاني العيان الايك بسبرميش ان يقيل ايه ميكانيز ان يبقى نقولها هناك في الجولجومة يبقى الهانيز دي دا مفت تتبق وهانيز دي ايه تيمولولت عالي دروس دا كميديكال فريت اسمه دي الميديكال فريت من تفاشل ايه بديه؟ صح؟ مينا ستتكلم صح؟ اروح مصد ايه براهيم؟ اذا ايه براهيم؟ ابره في الانتير كامبر تيجي اسحب الفلوريد اللي في الانتير كامبر يبقى الضغط العين ايه, إيه؟ حد فاكر هياك ده له اسم برق سنتين يبقى جربنا الميديكال تريت فشل جربنا طار سنتين ساعه الفورت الجي دي سي اف ازاي لما يكون العيان عنده فايبروزس هيد فايبروزس وماتيك ايدي في ايد حد فاكر الفايبروزس ده اسمه ايه اسمه طاينيكيا ما هو الايريس لما يلزق في اي حاجة بنسميها طاينيكيا السينيكا دي قدام ولا ولا ؟ قدام تبقى أنتيريون سينيكيا طيب هذين أنتيريون سينيكيا ؟ سنترال ولا prethral ؟ prethral اللاتقى ده هي إسمها prethral anterior يقول لك لو العيان عنده prethral anterior sainiكيا التريتمين فهيختلف لو العيان عنده prethral anterior sainiكيا ما فيدي اي ميديكال treatment يجيل معانا إمسا يديره الحسارات الأبنية طب أعمل فارس انتيجيز هل لما نسحب السينيودي اللي هو ده يفك يبقى انا الميديكال تريتمنت هيينفع ولا الايه ولا الايه ولا الفانز ديز اوم نعمل ايه بقى العيان اللي عنده المشكلة دي يا جماعه بنعمل له عمليه عمليه كبيره خطيره ايه العملية دي ادي العيان عنده هنا ايه دي بريزون انتيوسانيك العيان تقريبا الانجل اوف ذا اي باظ مش كده الانجل اوف ذا اي بقى فيها ايه فيبروس ومعمله انجل على ايدي بقى انجل عمولة تيجي نعمل له انجل من عندنا اهو ماله الانجل ازاي اول حاجه هو بفك دي فك مين كونجاكتاي ماين ده باين يطال الانجل ماين نركب كونجاكتاي زمان كان الايكو بيجي يطلع كده الايكو كان بيجي يطلع من السرير كده الى الانجل مسدوده دلوقتي الى الانجل مفتوح قام يعدي هنا يخش فين يخش تحت مين تحت مين دلوقتي تحت الكونزاكتيفل يلاقي هنا كونزاكتيفل بلاك فيت قام تعمل له ايه ابزورب ويروح على الكوليج العمليه دي يا جماعه انا عملت فتحت العين على بره انا عملت فتحة من جوه العين على ايه على بره عشان كده العملية دي بنسميها اكسترنال ستيلايزنج اوبريشن لو تارك في مش عايز الخطوات الخطوات اللي بنقولها بعدين انا عايز البرنس بس في عمليه الاكسترنال ستيلايزنج اوبريشن ونيك افكتنج ايه اند ايه الـBistro دي من الـAnterior صح and Subconcriced طيباً الـBistro where the Equus is Absorbed the هيبقى Absorbed the Need الـSubconcriced طيباً Blood Vistro صح؟ هي دي العملية اللي بنسميها External Storizing Operation أجاب إيه اللي بيحصل؟ الـAquus بيعدي من الـAnterior Chumpt على Subconcriced طيباً الـBistro إيه ليه ليه إيه إيه لـ له دي أنا اللي عملها انا بصيت العين على بره فبنسميها انترنال لا اكسترنال في ستويزينج اوبريشن تاني علاج الجلوكوما الاول ميديكال وبعدين جرا تنفيذ ولما يبقى فيه بريفرال انتيرو سانيتيا مفيش علاج غير اكسترنال في ستويزينج اوبريشن خلصنا تاني كومبليكيشن تعالوا حاجه كومبليكيشن اللي بعد كده ايه الكومبليكيشن اللي بعد كده الاول انا هرسمه وانتوا تقولوه ادي عنده هيرت الالتر دي يا جماعه فاضل لها ايه والدورفوليت الديسمنت ميمبرين تعال الديسمنت ميمبرين ده يا جماعه معرض يحصل له بالدينج كده ايه هو كومبليكت اللي قدامكم ده ديسماتوفيل يعني سيل او بالدينج في الديسمنت ميمبرين اول ما تشوف العيان ده استنى ده انت على وشك انك ايه في الدورفوليت اول خطوة عم حاجة هنخش المستشفى وانت في المستشفى اوعى تتحرك بدرس وغيره او متحرك هنديك حاجات تمنع الحرق افود سترينج يعني اديك ادويه ضد الكحة نديك ادويه اسمها لجن كل ده عشان الكحه اصل لو انا عين كحه او حاجه يحصل ايه في العين يجي يحصل ايه الكلام ده بيرفوريش يبقى يعمل عم الحاج انت على وسطك البيرفوريش في المستشفى وتقعد في برست المستشفى وتاخد حاجات اسبويد الكترينك وانت في المستشفى ده هيديك حاجات ميديكال ونعمل لك شويه حاجات ايه ترز كل الميديكال اللي هتدوله ده عنده عرضه صح عن المرضه يبقى نجي له دي هو دو اضريت من ثلاث حاجات خلاص طب انا سؤال محتاج العيان ده ضغط العين في العين في العين تقلل ضغط العين ولا تزوده؟ حاجه نلغى ضغط العين في العادي ممكن يخبط هنا ايه؟ خالص قول لي ازاي تقلل ضغط العين عين اهي ده وصفه تيمولور قاردوس يبقى هنجي له ميديكال عشان الالسر يبقى التريت وعشان الضغط ما يزيدش ندي التريت بتاع الكوليكوما وعسان ما يا حزاق شديد دي حاجات تأفورت الوسترين كل ده ميديكال طب حد عارف نعلمه الوسترين دي كان بالترتيب لو حطينا إبرة لو حطينا إبرة هنا وتحبنا الفليول اللي جوه الفليول ده تحبناه يحصل إيه في الترتيب دي ده كله؟ ممكن أدرب ايه؟ فارس ستين فارس ستين فاجت ممكن أدربتي الموضوع ده بايه؟ حتى الفاجت بثلاث طبالي الثلاث من ايه او من اي الكونفاكتاي بقى من الامونيوتيك من جريينجراف صح؟ طب اسمد ان الفلاب دي فاشل اشيل كل ده بقى وحط قرارية جديدة هنا وخلط ما ايه؟ كرياتو فاشل كمان ده وقت الحصة اللي فاخت يا جماعة فارسنتين فاشل يبقى ربطيها بايه؟ في السناء فاشل يبقى هعمل عملية تاريئة اسمها؟ كراتو بلاكتو اجيهم ايه علاجة باسماتو تيه؟ هيخش المستفر هيعطي المستفر بيدرس خلاص واخد حاجات ميديكال وحاجات كده قول الحاجات الميديكال عشان في أفضل يوزد دي عشان انا مش عايز الضغط يزيد هدي علاج جلوكوم مش عايز احصل اعدي حاجات تانيه الاسترينج ايه الجراحات اللي ممكن اعملها فاضي ديز او خلال او كده في نص انا بسمع اللي انا ما بفهم الكلام ده الصراحه الحته اللي فاتت تعليق مش فاهم انت حضرت الكلام ده انا بسمع انا بسمع معاك الكلام في الحصه اللي فاتت صح يا العيان قرني لك اني مخرومة خلاص ده جالب ايه بقى بيرفوريشن بص كده يلا مين يتوقع معي؟ قبل العيان خلاص حصله ايه بقى وخلاص حصله بيرفوريشن ايه العمل منهم يتنظرك؟ اول سؤال انت عنيك مخرومة يلازم تخش؟ المستاذ اول حاجة بص بترايزش برضو بيزرست هتألك سؤال يهدو ده يا مقت وحاجات تقبل الضغط العين لا ليه العين مخرومة العندك كرة مخرومة ضغطها already ايه قليل انت ليه دي حاجات تقلل ضغط العين مش نافعه انا هتصل الضغط ايه قليل يبقى نو بقى, بقى ممنوع من حاجات تقلل ضغط العين لان ضغط العين اوريدي قليل السؤال تاني تافه انت ممكن تعتقد ان هو تافه نعمل بارسيتيز نحط إبرة عشان نفضي اللي جوه طب ما اللي جوه عاد بيبقى ايه بيمضي الضغط تبقى نو ضغط نو بارسيتيز دي كان عارف يعني بيتي الكلام عادي مش ايه اثر؟ هندي ايه ميديكال؟ اليوشوال تريتلي فهتألك سؤال هندي حاجات تأفويد السترينينج ولا لا؟ انا كنت العيان مش عايز زي يخزق علشان ما يخطوشت الفوريشن؟ طب لما اصل بالفوريشن استمر على الحاجات اللي بتأفويد السترينينج ولا لا؟ ايو العيان اعني مفتوح؟ يعني لو كح اههه ايه ده؟ ده اللين <تصفيق> اهه ده مين ده البتر؟ لو كح؟ هيصل برولابس الانترا اكتر الكنتنبت توز اوطايد اذا في حاجتين هم وفي حاجة تستميل عليه هم نعلمين هم نعدي اموك والحاجات اللي يتقلل ضغط العين وهم نعلي ايه برسن فيزل دي حاجات افوز بسترين انجليس تو افوز برولابس افوز اينترا اكتر الكنتنبت توز اوطايد خلاص ماشي يا جماعة. ده المدفق قولي الجراحة احياخدنا بتفيد مين في الجرحة. بص انت هنا عايز برضه انت تكمل انت بقى بقيت العلاج عادي ممكن اغطي ده بايه نفس الكلام بقى هاام عليك ولو انت غطي بايه افلا والفيلاج دي ايه يا عم اهه ده كل فانتاينبليابيا ام نوتيبنبرينج ده حق باك حط لي الاحاطه القرانيه وخيطها ما لي اسمعي ايدي كده تظله اعمل اي حاجه بس ما تعملش برضه ايدي بقولك دي لما يكون البرفورشن لارج طب انا كنت بقولك الفوريج عامل كده على اهو ساد بالفوريج قد ايه لو الفوريج اسمهول هينفع تعمل عمليه هنا صعب قوي هتحط فلات مش مش عايزين عمليات كبيرة الموضوع مش سهل لما يكون الفوريشن اسمهول بنقفله بايه ليه؟ مين كده يخترع معايا ممكن نحط ايه لز ممكن ننزل الحته دي يا جماعه بس مش بنبدا امير او اللي بتاع البيت لا ساندو بتاع نحله الساندو بتاع نحله اسمه ثيانو اكريليت ادهيتف جلو يبقى لو البرفوليشن ايه ذا سمول اتامين فيه ايه؟ هننزاقه الثامج بتاعنا بالفعل اسمه ايه حاجة حديثة جدا اسمه ايه ثامج؟ اكريليت ادهيتف جلو ولو البرفوليشن لرج ايه اللي انا عينه؟ يا فلاب يا ايه؟ تفرس سوري يا فلاب؟ يا فلاب؟ يا كرات اللرسي مولة ما نعملش لي؟ هذا علاج البرفوليشن قبل ما اخدش العلاج اللي بعد كده بس سؤال لو العيان جاي لك في المرحلة دي نعمل لما يحصل البرفوليشن مين بيخرج؟ مين بيخرج؟ الاكوة وممكن لي مين يخرج معاه؟ العيان لو العيان جاي لك في هذه المرحلة ما مرحلة ايه دي؟ مرحلة الاريوس برولاك تعمل ايه؟ يلا انا هقول لكم علاجين وانت تقول لي يعمل اني واحد فيهم انا عامي صدقين في العلاج ممكن ازوق العرس ده رجعه بوا تنة. حاجة اسمها الريبوزيشن. هوك الارس اللي تطيرها ده, ده ايه? حيطة دي اوطة ورنان الشارع. حاجة اسمها اكسجن. سام الريبوزيشن ولا اكسجن? مين يقول معايا? اكسجن. في ناس تقول اكسجن. في ناس تقول الريبوزيشن. ولا لا ولا ده. يقول لك ايه? don't repose it, don't expile. ولا ده ولا ده. ليه? الايرس ده في الشارع. يعني ممكن الاقي عليه انفكشن. وانا لو جايتوا جوه واخد معايا نمسكش يبقى دونت <تصفيق> ليه يو مينكاري وات انتو ذا ارت لو انت بسيته جوه هتنقل مع الايه الامباكت يبقى دونت دونت ريبوزت صح يو مينكاري امسكها انتو زارت دونت اكسبلايد عقبال لو انت عصفه هتسيب فتحه هنا جب. لارج صعب العين يعرف يقفلها لوحده يبقى إيه؟ يبقى ما تقصش لان انت لو قصتك في الحته الكبيره امال بيقول لك يا عم ما تعملوش حاجه كده سيب الايرس كده هيقف عليه ايه فيبروز. ويكون عبث اسمها ايه العبث دي لقومه عبث يعني لقومه التي فيها ايرس يبقى اللقومه اجر خلاص هنقو كمان شوية ايه علاج اللقومه ايه علاج يبقى سيبه لحد ما يكون لوحده لقومه ادت وبعدين عالج اللقومه ادت ازاي بقول لك خلاص يا يبقى لو العيان جاي لي في مرحله الايد برولاش نعمل حاجة. دونت ايه؟ قلنا نمسح حد. ضنب ايه؟ ضنب ايه؟ ضنب اللي بوزت ضنب لو اصلك حطيت مكانه لو اصلك طيب احنا مازلنا مع كومليكيشن العيان ده لحد دلوقتي العيان اللي انا برسمه ده عنده ايه؟ حد انها الاسود عنده ايه؟ الفريش؟ اللي هنا كده؟ كده؟ كده؟ كده؟ كده وكده؟ بقى اسمها ايه بقى؟ لا اسمها ما هي الا فريشتلة بالتعليم من هنا ومن هنا ابثيلة طب ما الابثيلة موجود لا يمكن فريشتلة لكن لكهير the... the healing is presented by the ابثيلة وما انت بتتوقع العلاق اكيد اول خطوة فيه الامتينية؟ خلاص انا رجعت ببسطة اطراها ليه؟ تلفوريشن يبقى اكمل العلاج قاس ايه؟ تلفوريشن تلفوريشن السؤال بقى دلوقتي ازاي ينشي مين بقى؟ يبقى اول خطو هنشي مين؟ الامتينية وبعدين نكمل الالاج قاس رب أل دلوقتي هنشي التبتينة بالزب ايه رجل الكويت؟ عم جرب الكويت؟ ايه رجل نحص عليه؟ ينفع اليودين بس لوي. لو عطيته كده في اليوم يخش يغلعين يبغى يغلعين من جوا يبقى النوع نيكوي بعدين أنا فتحت في اليوم عايز مدى لزجة واحد لك ايه الكربونيك أسيد ستة وستين نقطة يا تر الكربونيك أسيد ده سينثنى سينثنى ولزج صح؟ فلو عطيته هنا ممكن ما يخش بس مش هيصير لو هاي تحطيت هنا كربونيك أسيد هل يقدر الكربونيك أسيد يكوين نورمال تشو؟ مش هيقدر يكوين نورمال إيه؟ ايه دي يبقى برضو مش هينفع الفن ده هينفع فن ده ده نرجع للطريقه القديمه تعمل الزبده انت بيته في المطبخ ده مع وجوه المطبخ لا نرجع للطريقه القديمه الاكل من كتب خدناها بقى في اختلاف هنجيب إبرة من البلاتين ونسخنها لدرجه الاحمرار اوعى اوعى تلمس الابيتير لا مش كده انت هتسخن الهوا اللي هنا والهوا لما ينسى هو بيبوظ الاسم الإيريزينيا دي طريق الشاوي طريق الكوفيج او اسألكوا سؤالي الطريقة انا قلتها لي اسمها Direct Thermal Therapy ولا Indirect Indirect In Thermal Therapy ليه دي الشاوي هو الناس الكلاهجية انا بيحط البسيك ال... ال... ال... ال... ال... ال... بتاع الكوستر بيحط الكوستر مباشرة على الفحر اسبعنا بيت الفحر لما يسخن يسخن ليه؟ الهواء والهواء هو اللي يشوي اللحن طلع الناس بدي انت تاكل ده حكاية اسمها ايه بس يا افلسة ما افلسة ما... افلسة اسمها الطريق الايه الشاوي الخلاصة عن بعض الزائل ايه بدي ايه هاتيقول ده اخوش بمتاحي او الشاوي يا باشا مش عينبع الكلام ده بغضر بعد تقول له ايه تكوبيش او الطريق ايه انت قاية تسمع له مش تشاوي ايه كده ايه مدخرة بعد فاكنت عارف الكراب يا فاشه هتجاوب كده يعني مش هينطلع كده يتماعه ايه ده ايه ايه ايه ايه ايه مشكلة مش كده بتخدها اللي هيه دي الهوى ده الشغل ده هيبارض مين الحلو الله برده الاباسية بس خد بالك ان العيام بتاعنا يعني مخرومة يعني مين كلابسد الاباسيزي تشامبر وبالتالي اللينس طلع قدام كده قريبة مننا جدا. جدة فاوكن الهوى اللي هينا يبارض مين برده اللينس خاصة من اللينس دي ب اي بروتين تسخنه ويطلع ايه؟ كاجوليز <تكلم> تدي <تكلم> <تكلم> اللينف بوت طب لازم الامتيرو تشامبر دي ارجعها ايه؟ ارجعها ويل فور لازم احقن المواد جوه ادي العينه اهو فبتدي ادي اللي انت ايه؟ هبتدي احط المواد دي هنا الامتيرو تشامبر تاني بيقول لك ده؟ 3 يعني مينيمال مين فولت 3 اوف ذا انتيرو تشامبر must be preserved ليه؟ فارجع مين؟ هنا هأتغبت حيث هو الأكثر ينفع أحطي صلاين إليأ أحطيك صلاين هيخش ويطلع تاني هو زي الاسم زي الاخر لكن لم يفعك لو إليأ أحطيك صلاين هيخش ويطلع تاني لازم أحط دوما مواد لازجة تخش تلزعنا في إئه وتطلعش اسمها المواد اللازجة دي اسمها Vesico شو كتوب أياه اسمها Vesico Elastic ماتيريال عندك ميثيلين اهم الميثيلين اهم اللي موجودين في المسكره عندك الهيلون وعندك الميثايل كلورو يبقى لازم ابعد اللين ازاي ابعد اللين باي انجكشن اوف وات او بو... اسلاين ميديكو اليستيك الفيزيكو اليستيك ماتيريال قول لي الميثيلين الهيلون والميثايل كلورو المواد دي يا جماعة غير إنها تبعد اللين فيها حاجة عسره بقت الحراره ما تعديهاش هذه المواد تويل اكد اس ا ثيرمال انسوليتر عازل حراري فان شاء الله هي بروتكت مين هت بروتكت مين الخلاصه عن دور مين عن طريق طريقه الايه الشاوي اللي اسمها ان دايرماتثيرابي او الكوبيش بعد الايبيثليا ما باظت تيت كم من قد ايه اثر في حالك طب غلط نفسك ليه طب ما ترك دماغك من القرف ده كله ما تيجي تشيل من هنا وتشيل من هنا القرف ده أب تحته قرانيه هنا وتخيط كده وتخلص يبقى كل ده ممكن صعب أ... أ... أ... أ... أ... أ... الكلام ده هو اللي يتعمل بقى ثوي وكيزيو والكلام انسا دي جبتها دياب يفشل دائما خلاص يا اما الليفت بوست يا اما الابيثيليوم يم... ما يعرفش انكوي كويس كوي. اللي بيتعمل غالبا هو ايه هو ايه كده تضمر عليه ترقيع خلاص اي سؤال في الفكره ممكن التاولا بس في الكلام ده برده مو طبعا بس انتك كده كويس يا اخي مش كده اا مش صح بالليل لما الليمف اوض ما ترجعلك تاني الليمفينيا اللي انت, اللي بتجي اللي انت اللي جنبنا ده لو برض؟ ماشي هي برضه برضه. دي قاعدين لكن الليمف لو باظ برضه حتى لو ده وحده الاكوموديشن دي بالذات اقرب منها دي حرف والله <تصفيق> اقعدت كنت يا جماعه الجو مش هنا بس حر والله انا في البيت خلاص انا كنت التكييفات وخلاص وخزنتها رجعت شغلت التكييفات ثاني وخلاص ريحه وحشه ثاني نعمل ايه طيب طيب يعني خزنتها ووبعدين يا جماعه شوفت انه ان انا ماتهدم ومشي بشويه كده خايف كده يعني كده ليه الدنيا كده كله رفاهية مش هينفع هتطلع فظبوط بعد كل يوم في حياتك انت بتقولي شو بيجي تستعجب الأدب؟ والله عبي، الولاد بالذات. طبعاً بس لا. لما بتقولي الجيش، انا قلت بسحة منك في الجيش الساعة ثمن ونص اللي ليه؟ لين نطلع الجبل نقل الغام قبل الشمس ما تطلع. عايز لو, لو في الجبل الشمس جات الساعة تسعة عشر جات عليك هتموتين مش بس تمشي خطوطين في الرمل يعني لازم تطلع الجبل الفج وتطلع الساعة ترجع من الجبل الساعة 8 الصبح. لو أخرت هناك والشمس جات عليك أنت نسي كل نفس. ما تعتبره على يعني لو انت راجل لو انتش راجل بتستحمل الحر المروحه والحاجات دي مش نافع مش نافع بجد العربيه لو قفلت منك في طريقه ايه ولا حاجه والدنيا همز هيجمن عليك وديت الاجدع تعالوا كمان اه اي حاجة أم ما عادش يلعب كده ها الا الصيانه مين خلا ما تمارين كانت البنات كانوا بيحبوا يقلل العضلات مش عارف ايه دولا دي بنات ايش في الودي منبساقة للبطلورت الي اش عايف ان مدهاته ازاي ليه يا ليه بنات يعني انظركم تغيرت وبعيني الودي منبساقة للبطلورت دا مش يحميك يا مو بجد ساعة الجاب هيجري بعينه ما هو يا هو يا ساعة يا ساعة ها مش يحميك يا مو وتلاقي عيني والوجه والليل ده مش معبره اه والله وهي يعني بتمانط على ان احاله على ايه يا في ايه واقف مفوظ كده لو كنتوا بتوه فين قلبي ما يعني ايه ماما قنطوني من نفسي ده عايز بعد فتره ما اول جاري على لما تنقوا، تنقوا صحة البناية، انا عندي بناية فالموضوع معصر، اعضايا عندي بناية فالموضوع في راجل اه، في ها؟ الجيرون دي <تصفيق> <حاجة> <تصفيق> وقت دي يخطب الناس اللي هم و... دي؟ شوك بالجاب ايش يا حيوان جوز مين يا بقى انا عايزة تبقى جدع انتيني حر بقى جدع خلاص ايه حر هجيب ما هو حر ما انت تبقى جدع يعني ايه جدع؟ انا تحاكم ايه هفة يا لا شيء كل خلاص خلاص عايزين عارق ليه كل يارأب عايزين عارق ليه كل يارأب لو الأبر تي كذا سوبرفيسشل سينتو هذا كلام سوبرفيسشل سينتو أبر تي أنت مكانها لو لازم أشيلها لأنها حاجة البيج يبقى ال... لو النبله سنترال لازم اسيبها لو النبله بريفول ممكن اسيبها طيب تعالوا نشوف السنترال نبله نمشيه ازاي العيال ده يا جماعه محتاجه لما اجي اعمل له عمليه ترقيع هشيل كل السيكسوتيكوريا ده بقيت القرانيه هنا عظمها ايه فريم شيل على قد يعني ايه شيل على قد شيل الحته اللي بايظه بس كده فتحه القرانيه هنا جديدة من واحد ميت وخاكس مايل عاليه عالية ترقيع بس فول سيكنت ولا لاميلر لاميلر الاسماء لاميلر كيلات البلس الأول عملية لاميلر كيلات البلس يعني عملية ترقيع بس ايه؟ بس ليه؟ في عوالية تانية أسهل وأجمل بقى قبل حينه هو أوجه هنا في هذا المكان في نوع معين من أنواع الليزر مش أي ليزر نوع معين اسمه إجزيمار ليزر أو إجزيمار ليزر من الليزر ده؟ الزيزة ده الموضيين هنا بيبخر القرانية يحول القرانية من الحالة الصلبة للحالة الغازية موشرة ما ايدي؟ خدناها ستة تلاح؟ خدناها ستة جدع هيبخر القرانية ما فيكم القرانية لما تتبخر تروق حجة الايدي؟ اللي قبسي راح تريني بخار؟ خلال؟ العملية دي يا جماعة اسمها بي تي كات فوتو سرابيوتيك يعني فوتو سرابيوتيك يعني بالايه؟ بالليزر فوتو ثيرابيوتيك كيراتيكتومي فوتو جلاسي مش الحته دي اللي انا شلتها تبقى كيراتيكتومي شلتها اكتمي شلتها بالايه بايه بالليزر في الاسنان فوتو ثيرابيوتيك هيتك هنا بقى السؤال الأول ما تجيب انت فيه دي انت تعرف الليزر اللي بيستخدموه يبقى في انواع من الليزر هناخدها في البنك تعرف الليزر اللي بيشيلوا بيه حتت من مش اي ليزر لازم الليزر اللي اسمه ايه دايمر ليه. عندي الازر ده. اللي بتعمل دي عملية شهيرة. عندي اليمين. هو ده. خرص ناشي يا جماعة. الخلاصة لو النيبولة دي لازم. دي شنها ازاي. يبقي ايه يبقي ايه. يبقي ايه. يا بنيبولة كيراديكتومي يبقي ايه ايه. بي تي. ايه. فوتو. ديكتومي. اما لو النيبولة بريفورال. هنعمل ايه بقى? لو النيبولة هنفت. اهيه ناي ولا ايه ناي يقولك here the diminution of is mainly not due to the النيبولا. النيبولا مش على الـ vision اول الـ على الـ بس في غير مباشرة حد تباكي الـ دي عن ايه فيبرون وفي الـ فيبرون ما يكون تراكش يعمل ليك بسرده بذكر دي هاته يبوضه هي كانت ما ايه, يبقى, ايه؟ يبقى لما الـ تكون بريق فرد treatment is the treatment of astigmatism مالكي داعه ليه بالنبولا. نعالج niblah نعالج الـ عليكم. كلنا عندنا استجماتيزم اول حاجة بنلبس ايه اول حاجه نظاره غالبا النظاره لما يكون الاستجماتيزم جامد يكون مش بتنفع غالبا النظاره تفشل بنلجئ للكونتاكت الليزك قلب السؤال ينفع نعالجه لو لبسته بص كده كده بص كده بص في بشكل بجنب الكره على الناحيه دي لازم كونتاكت من النوع الايروب لازم كونتاكت لينس لا تتشكل بشكل القرنيه اسمها ايه هارد كونتاكت في ده في علاج الاسيجماتيك لازم كونتاكت لينس لا تتشكل بشكل القرنيه اللي هي الهارد الهارد كونتاكت لينس حاجة حاجه قديمه مشكلتها ايه مشكلتها يا جماعه ان الهارد كونتاكت لينس ده بتمنع ده الاكسجين انه اللي يخش الايه القرنيه مشكله الهارد كونتاكت ليز انها مش جاد بيرميبل ما بتعديش الاكسجين عشان كده اخترعنا كونتاكت لينس ما ار جي بي رجب جاز برميابول كونتا بترينس فيرن. كونتا بترينس جديدة بتعدي ايه بقى؟ عدي الاكسوجين وكونتا بترينس الجديدة مهيش صفت ومهيش هارة مطلقة تلاقيه؟ رجب ما ار جي بي يعني ايه؟ رجب واهم حاجة انها جاز برميابول كونتا بترينس يبقى لما تكون القبارتي بريفرال نحتمي بعلاج مين؟ اه الاستجماتيزم يعني, يعني... أنا يعني, يعني ايه استجماتيزم يعني القرنيه انا ما اخد يعني استجماتيزم يعني القرنيه ايه معوف بس القرانية ازاي طبعا هو التفسير أعمق من كده استجماتيزم أعمق من كده ده موضوع كبير هناخد خلاص علاج من النيبل لو النيبل سنترال كان لو بنيفرل هنعالج الاستجماتيزم دي كنت شايف ايه منظر الشهير اللي بيشوفوا كنت شايف كلهم عارفين منظر ده تقط الـ على صباعها وين؟ تبت عنيها تخط الـ الى اول تقضها تخط الـ contact 3 الـ contact 3 وينها وينها وينها وينها وينها بعد كده تروح ايه؟ تبت لبسها على الـ contact 3 اذا الـ contact 3 موجود على صباع العيان وده contact 3 هو الان هو تبتعه الـ بتاعها لما الـ يكون كيه لما العادة تكون كبيرة يعني هنا الـ الـ Limbers تقاليه صفت الكبيرة تبتع ايه؟ تبقى صفت والصغيرة ده ايه ما ما تصل ايه تبقى هارد ودائما الهارد عشان هي ناشفة يخش تحتها ايه هواء. يعني اللي جاية دي احلي في النهر ليه ميلي تحتها ده جاية بطل اما لايه كنتك تلقي صغيرة وتحتها اير تبقى دي ايه اكيد هارد كنتك خلاص عاديين معالج بل بعدك خلصنا علاجة ايه يا جماعة؟ النيبل. طيب عاديين معالج ده حد يقولي ايه ده؟ دي دمت وبس يا هيت يا نعم ايه أو بس وبس الليم. نصحين الخط ده كل علاقتنا كل القبهه دي البرفره دي اثرت على مين اللي انت هتشجعوا بالنسبه لي انتوا احنا على الايه على اه الكونتاكت اللي انت على على ايه دلوقتي القرنيه الرجل وبعدين هنا كونتاكت لينس اهي وبعدين الدنيا هنا مليانة دموه بقى الكون الجوليد دي مغليه مين اللي مالها مين اللي مال البيت دي التيم فك دلوقتي اتعامل مع مين مع الكونتاكت لينس ما هي اتعملت مع تأثيرها الريجولارتي اللي هي الريجولارتي اللي راحت ولا لست مجودة تأثيرها راحت راحت بيصار مين الليلت اول ما شيل الليلت العين زي يعني لو شيلت الليلت العين هو كنت اكتللت والعبالية بترقيع خطيرة جيدة ده ممكن يحصل منها رياليكشن ب15000 جنيه كنت اكتللت ب500 جديد أره انت تدير عايز لو بريفر تسيرها ولا مش بنحب اللي شيلها لو كان بريفر طب يا جماعة. سينتيني ولا لسه? الوباث دي ايه بقى? سمع ايه الوباث دي بقى? اللوكومة ادرنت ولا تعال عالج اللوكومة نون ادرنت. انا نفسي التأسيم. اتطبع نفسي التأسيم ايه او ايه? نفسي الكلام. بليفرال ولا? تنترل بتتقدم اتطبع التأسيم اليه اجازة توقف العين سين. والنون سين دين. احتمالي. احتمال تدين عين عنده اوباستي وفي نفس الوقت عنده اوفتيك اضر العين نامسين ده عاد مفيش فيها امل مهما عملت عمليه رجيعه هنا اللي عنده هيشوف عنده اوفتيك اضر مفيش امل الاحتمال أو اوباست دي من مقاس السن نوع صغير زمان المخ عامل ايه في العين دي من عدم الاستخدام عامل لها امبلوريا يقول ايه لو العين نامسين او امبلوبيك فيش حال ازاي هتصلح الاوبتيك نيرف ملوش علاج ازاي هتخلي المخ يفتكر العين دي تاني مفيش علاج اول يا دكتور انا جاي لك كل الدكاتره قالوا لي ان انت مش هترجع العين دي تاني وما انت جاي لي ليه يا ابني انا جاي لك عشان الحته البيضه دي مضايقاني جاي لك عشان تعالجني ايه بس كوزمتك ياخد ذلك لو العين مانتي او العين دي امبلوبيك التريتمنت از ايه بس كوزمتك بس يعني الحته البيضه دي ازاي مريحها بقى بكره اغطيها كنت اكتل انت ملونة من حتة وجودة مش هزيه اذا ممكن اثرت الكلار كنت اكتل انت ممكن يا جماعة اجي من حتة بريضة ليه واحد انت تابغة تابغة بتعمل وشم حاجة اسمها تبطول اسمها ايه اللي بنحقينها هنا اسمها الحفر الهندي ده فقال جفر انديان انك الحفر الهندي يبقى يا جماعة لو العين تين هنشوفها دي الوقت اما لو العين نون تين أو العين دي brain neglected مامتين دي مثلا ليه فيها ايه اخت في القطر او المخ أهملها من زمان سمع ايه دي I'm be able treatment ايه بس كوزموتيك بس بلقشو العين من عين دي تاني طب لو سينج بقى ها شوف الاوباسي ايه وقت عيس يلا قولوا. بريفران ولا سينتران لو الاوباسي كده بريفر كده هيعالج مين بس قولونتو نفس الكلام هنعالج مين بس بس المدين طب لو كانت central لكن لو الوباستي زي ما انت شايف كده زي قرأتينها بالرسمة دي الوباستي دي مالها central لحقيقة عندي عملية central يمكن دي أسوأ مطبع. عندي عملية كفيرة جدا وخطيرة جدا اسمها BKB BKB BKB Penetrating Cretoplast وعندي عملية تاية اسمها Bishwell Iridictum انا هي ناقي يدي يدي عبت عاما نحكي لكم Penetrating Cretoplasti <تصفيق> دي ما ان فول full عشانا شدها لازم اعمل عملية ترقيقة برضو ايه لو بس يكون full يبقى عملية ترقيقة برضو هتبقى full segment ما اعملية ترقيقة دي بقى دي لاما دي سائلة في التريدينج خاصة فرصة عملية ترقيقة كبيرة وخطيرة ليه لبقى عملية خطيرة في فرصة فضيئة ان يفضل ايه في الجرافت الجرافت ليه بقى كل ما زاد حجم الجرافت كل ما زادت فرصة الريجر يعني دي عملية ترقيع و دي عملية ترقيع دي full sickness ودي لا مين يحصل له rejection اكتر ال penetrating كل ما الجرافت اتخينت كل ما فرصة ايه تزيد نبقى ايه مشكلة ال P بي؟ دي مش بنحبها high rejection rate high rejection rate خلاص؟ طب عشان اعمل عملية ترقيقية الفضيعة بي ينفع الاوبتيك نيرف يكون بايظ ينفع العين دي تكون امبيلوبيك يبقى ايه الشروط عشان اعمل بي لازم العين تكون not A, not A. Not blind, not لازم العين تكون not blind, not not... ما تكونش دي يعني لو العين blind خلاص ماشي مش بنحبها عشان تعال ليك عمليه ثانيه دي من القواتم ما فيهاش هو ما عملهاش عامل ايه لكن دكتور راكز معايا هنقص حته صغيره بص كده عشان من هنا الضوء يعدي منين قصينا حته في الايريس يبقى اسمها ايريس ديكتيف قصينا حته في الايريس عشان العين يشوف يبقى اسمها فيجوال ايريس ديكتيف يبقى قص حته في الايريس عشان الضوء يعدي اسمها ايه ديو ايريكتور طب يا غير مضمونة يعني ممكن اعملها الضوء ما يعدي طب يا عمو بس تكون كليشيه الضوء عادي لو بس تكون عريضة كده فقصيت قصيت حته من ايرك برضه ما ايه طب ايه رايك اللي لك لو في تيست يقول لك على نتيجه الفيزو ايريكتور قبل ما تعملها اه ده تيس جميل قوي ايه التسميه تخيلوا يقول عطر توضيح اهي انا عايز اوقف عطر ده صح كان أنا عامل ايريديكتومي والله لو العيان شاف بعد قطره المدريين ان شاء الله يشوف برضه بعد بعد الايه بعد الفيجنال <تصفيق> ايريديكتومي اسمه ايه التست ده التست ده اسمه جميل قوي اسمه بالضبط ميدرياتيك فيجن تست بروست ميدرياتيك فيجن يعني ايه يعني حط قطره المدريين وبعدين ايه الفيجن التست اسمه كورس ميدرياتيك فيجن خدت عطر الديد بعد ايه الفيديو والله لو حصل تحسن في فيجن نعمل ايه لو على لو الديد اتحسن على ميدرياتيك اعمل ايه وانا مطمن فيديو الايدكتي اما لو ما اتحسنش خلاص مفيش قدامك فيجن البريدنج كروتوبلاس يبقى بنام البريدنج كروتوبلاس ولا فيجوال ايدكتي ما عصب التست اللي اسمه فيجن على حاجة روتين في المنهج ده يمشي معانا طول المنهج. اي عيام نعمل له visual iridictivity نتطمّن على النتيجة زي الاول في اي حتة في المنهج نعمل اي الاول باول ما قولك في المنهج كله هنعمل عملية visual iridictivity تروب تحييتك كده هنقول له واحدك باول ميترياتيك vision phase هنعمل العملية اي لما يحصل ايه؟ تحصن في البيتل مع عصرة الميترياتي ابقى اعمل ايه بقى؟ visual لو لما احصلش تحصن ايه العملية تلية؟ العملية الثانية دي ممكن تكون ايه في التريتنج ايه كنتوكنا كده عالجي لقوم اتعاني راجع اللقوم تينج جير ايه نامسك نامسك علاج هايه ده كوزوك طب لو تريفرن لو تينجو تريفرن علاجه هاسمه ده لو سنتو عندي عملية تين. دي او دي على عصر التست اللي اسمه خوص فيجن حد عايز يتقل حد عايز في حاجة يا جماعة عايز في حاجة اقبشي الكثير اي سؤال ممكن تستطيعوه عادي يعني اوكي تذبوني اخر يومتنا من الحاضر ده اولا هي تجيرها يتحسن ثانية الامروا معلش تحميل النهار ده بك تعالوا نعالج اللي كومة عادوا ده بقى العيان المراضي بصوا عنده الوانس ايه جديد بقى؟ مين اللي دفع ديها ده بقى؟, الاجتفيد بقى. الاجتفيد بقى. الاجتفيد بقى. الاجتفيد بقى. الأرض يقول لك الـ Street Pintor بتاعها بتاع دي من أدرم مع شوية اختلافين بسيطة واحد اثنين ثلاثة الـ Street Pintor اللي فات يعني ايه فات شوف العين تين وشعب نونسين نونسين شوف الـ reference اتنفس الكلام مع شوية اختلافات أول اختلاف ممكن الإيه تيجي عبدي من هنا يلاقي الأنجل إيه مزدود الأول احتمال. احتمال فيه بأول حل خالص. هنقيف ضبط العين، احتمال يبقى نورمل واحتمال يبقى عالي لو نورمل طب ما عاجبه زي ايه خلاص فقط لان احنا نتفاقين زي اللي فات طب لو عالي لو الضبط عالي لكي هتعامل مع القباتي انت القباتي الواء الضبط عالي يعني ايه الضبط عالي ليه دايما يا جماعة اي حتة بالمنهج المسيجي سيرت عملية الكولفومة اعجل العمليات وامل عملية الكولفومة الاول ليه؟ كيف ان الجلوكوز تضغط على مين على ورتك درس تحصل انت كبر وده ملوش اي يبقى دايما بأي حسة في اي في المنهج لما تيجي تدرس الجلوكوز هتقيب الدنيا وعايز إيه؟ وركوب اذا لو التريس كان عايز نعمل عمليه إلى أو خلاص الحمد لله كفايه اعمل زي الايه خف خلاص عملت على الجلوكوز ايه عمليه الجلوكوز مش فرقه خف خلاص اعمل زي الايه زي, زي, زي. الايه انتوا اقفله بره تاريخ التلاته فكرينا كنا هنقسمها لعين ت حاجه مع ونون ت او سلاين بيقول لك انا في احتمالين احتمال تبقى العين بلايند and نوت بينفول واحتمال تبقى بلايند اند بينفول جه منين البين لكن هيقسم لنا عين ت ونون ت بيقول لك عندك احتمالين احتمالين تبقى بلايند وبينفول وبلايند ونوت اني خلي العين دي بلايند وكمان فيها بين ايه اللي خليها بلايند مين اللي بيضغط هنا البرج هنا على في الجلكه بيضغط على العين ومن عينين عينها مشبش كويس وبتوجعه ايه الحل لو العين كانت بلايند وبينكل ايه الحل عين عاميه وبتوجع العين وشكلها فيها وادام شكلها وحش ايه الحل اه في حاجه دي بقى الحل هو ايه هو انفيليشن يبقى لو العين كانت blind وكمان بتوجع العين وشكلها ومس همستقصلها استقصال العين اسمه الكلation طب لو العين بتوجع العين و... بسورة لو العين blind وبس والحمد اللي لا مش فيها بيني هلأ قلناها دي علاجها ايه بس جوزموتك بس الكلارد او ايه او تبتول يبقى ايه النقطة الضيادة النقطة الضيادة لو في بين العين انا معها بالكل and blind ايه ديالة هنقامل لها ايه بالفعل العين الدايرة، إنه يعني ايه, إنو بالعربي؟ ده ايه, ده تاني إيه, إيه في الإسم بالعربية. طالعين. ده ثاني نقطة في اختلاف. هي النقطة الثانية في لو العين دايرة وبالفعل عن الصقزر. إنه والثالثة. إزاي العين أنا مشيت مع التأسيم؟ بشوف العين تين ولا لا تين لا تين. ولا زين برا لا تين. مش عاد. ايه اخترت في الاخر عملية دي إيه؟ البنتريدين جرعة نفس العمليات بالظبط مع اختلاف نقطه واحده ايه هو يعني انا عم قرر ان انا اعمله ده قررت ان انا اعمل له انتريدنج كريتيف بلاس وانا بشيل دي مين لازم معايا طيب دي الخطوه الزياده خطوه هخش هنخش من هنا هنرجع لايه رجع ولا عايز يرجع كده خلاص بقى شيل دي ده انت عارف الخطوة دي اسمها ايه اسمها تايك يعني هطلع من الساينجيا يبقى الاختلاف الثالث هنزود خطوة ايه على البيكي بي خطوة ايه خطوة قاطعة دي اسمها ايه يا جماعة اسمها فاين نيوكتون يبقى هنزود خطوة اسمها ايه فاين نيوكتون علاج اللقمة أدران فيه ثلاث حاجات مختلفة عن اللقمة النادرة أول حاجة لازم تطمن على الجلوكوز ثاني حاجة لو العين بيضان وبنفل كذلك ثالث حاجة لو عملنا بيكي بي, بي يبقى نستنى ونعمل إيه حصل على تنجح باين كده خلاص اي سؤال ايوه خلاص هتعالج البركومه ايه ده لاين ما شكلها وحش يعني الاين بوز اوت بتاعت حاجه اين بوز بوز لاين وبن ب دول لا مكانها ارتفيشال خلاص هعوض طب في ده شكل حلو ما عادش ايه ما كدا كدا <تصفيق> <نعم. يبنزل موزر. تصفيق> عشان الهذر كده كده انا مش خلعان خلاص طب نعم عشان عندي كويس <تصفيق> العيان <تصفيق> عنده بس هنا وخلاص <تصفيق> عايز في يعني هنا كويس <تصفيق> او <والأنجل> هنا كويس <تصفيق> مفيش احتمال يكون في كلوكو لكن هنا العيان لما كان عامل كده كان هو اللي سبب الايه الانجل ممكن <تصفيق> وهو دلوقتي فيه حتة من الأنجل المسنورة تبقى الجهة تانية لو يعني دلوقتي الأنجل فترمات 20 لو الأنجل دي مقفول ثلاثة البحرة يحصل بلقومة لو ما الربع يعني الأنجل فترمات 20 درجة ما الربع مقفولة ما عنده مقفولة بس ما يحصلش حاجة انت لي؟ هو دلوقتي ازملكه أهلا بتعافل ايه الضغط العين يطلع نورمال؟ وش عاد بالإيتو يطلع ايه؟ ها عسب ايه؟ هذا حتى بحسبة الأنجل المأثور هي الانجل دي كم درجة الانجل إيه زاوية دي يا درجة اللي في القوله تقولها كم درجة تقولها ستين درجة والله لو ربع الانجل مزدوجة نحصل شو يقولكم الحك الأنجل مزدوجة ربعه إيه ربعها مزدوج بس نشحات ما لقيتها ايه؟ مزدوج اما لو وقتين في المية من الانجل دي مأثورة كذي يحصل إيه يبقى يقولكم أو هنا الأنجل في جزء منها أو يعني العيان ده هو في جزء من الانجل مين اللي قافله؟ الارض! على حسب الجزء المقفوض ده كبير ولا ايه؟ والله طغير! انت ليه؟ نعم! ايه؟ الميديكال؟ الميديكال هنا هيتقارى صعبا ده! ده ان دي لازق وبتاع تابديق! هل الميديكال تاني فك التنديق؟ هيفك الارض؟ ماشي؟ الميديكال ده ده روش من احيان واحد. تعال قابل انجل جلقون اللي هم ستبعنا بخلق. ده اخوضا ده ماشي؟ طب يا جماعة انا هرسم اعيان وانتوا تسموه يلا هرسم اعيان وانتوا تسموه اعيان عنده هنا اوباك او اصدار أو الاصدار ده كان،, كان ضعيف احسابه بصدي جديد دمين دي لازق لاي ده انت راح ده بارشال اه توتال انتيور سابيلوم طب برضو لان لسه الحته دي ايه فريد ما دام انت مين بارشال انتيور سابيلوم طب استنى العيان ده بقى عنده انتاك كل ده بظ العين اه اللي فيها دي اللي دي توتال ده عنده محتاج العين لا انا كده كده دبت العين بقعلي ليه؟ لان العين برزي جواه اكيد مين عمل البرزي ده؟ الجلوكوب يبقى اول خطوة من غير ما ايه؟ اول خطوة في البرش يالي انتوستا دي لوبا ايه؟ جلوكوبا وبريش الحمد لله عليناك جلوكوبا نفت فيه الحتة دي وحط مكانة حتة ايه؟ حتة القرامير دي ده وانا نسيلها مين اللي اللازق فيها؟ قول لي تعمل ايه؟ فوقتوا كده ما ايه الخطوة دي؟ ساينيك يوزم! بعين جيل دي وحط هنا وخلص كده عملية دي كي بي! بس عملنا ايه الاول؟ ساينيك يوزم! دي كي بي! وعملنا ايه؟ ساينيك يبقى تاني! علاج الفارسل؟ هنشيو السافلون! نعالج رقم واحد الغلوكوم! رقم اثنين مقص! الساينيكي! رقم ثلاثة نعمل! اثنين ايه دي. التريعة دي؟ التريسنج كيوزم! طب علاج ده ا نيمت بقى وحش جدا وبلاينت وبتوجع العين توصل اوترا الضغط عالي جدا فبلاقي نيمت الضغط عالي جدا فمخلي العين هيضغط على اوتت نيمت تخلي العين ايه بلاينت الضغط عالي جدا فبيزق على العين عامل بين عين بلاينت وشكلها وحش وبتوجع العين ايه هنقولوا انتم المريض بيقولك لو سمحت شيل لي ده المريض هو اللي بيطلب انك تعمل فيها ايه يعني كل يعني كل سنه استقصار للعين. ازاي بنعمل اعمل عملية الاستقصار؟ لك الهاتف ان شاء اه اذا اللي يبقى ده ما هو بارس في اللي فات اه بلوكورة ينزل هيمزل؟ لو يمزل ده سكار سكار ان هو اللي بارشي ده سكار لازم عشين سكار طب قولوا لي انتوا بقى من ضمن الكومبليكيشن ان العيان يحط له حاجه انا هرسلها وانتوا تقولوها العيان من ضمن له هنا هات لي نوت الانتيرور بولر اوف ذا ريترياير الانتيرور لك على لو كان يعني لو الانتيرور بولر كاترك سمول من دول يعدي من هنا ومن هنا ومش عامل تأثير على الليفر الحل في مش هلاق طالما الانتيرو كاترك سمول ونوت اف ست ذا يبقى نو تريتمنت طيب لو الانتيرو كاترك كده خد كل الايه المرات ده خد كل الايه كل الاريا اوف ذا ايناز نو ده اوف تعمل ايه لو لاحظ المفروض اي عنده قطع في بشير الليمف وحط بجانبها ايه ليمف جديد حرام عليك يا حرام عليك هتشيل اللنت كلها ده بقيتوا اللنت كلها ايه كلها كلير انا ما بحبش اشيل اللنت غير لما الاقيها كلها كده غير لما كلها بقت ايه بقت او بس طب وبعدين في حل واحد يقول لك شيل الحته اللي هو دي بس مش الكلام اللنت اول or نوب يعني يتشيلها كلها يا كلها طيب مين يقول لي على حل وما شيلش اللنت ليه ليه لو مش عايز تشيل اللنت اللنت بتاعت ربنا فيها نيبه فظيعه حاجه اسمها اكوموديشن يعني في الاورنج والبعيد ونص ونص يعني بتشوف جميل جميل ايه جميل متفاهه جميل احكي لي طب هو اما لما احط لك لينس بقى من عندنا اللي انت عندنا دي بتشوف متافه بس بتشوف الايه الاورنج يبقى ليه بنحاول نحافظ على اللينس بتاعه ربنا تو بريزيرف مين ده طب هو ليش طيب ايه الحل مش عايز كده وعايز عيني يشوف اهو يا جماعة هقص حته في الايرس من هنا عشان الضوء يعدي من هنا اقصت في بالقايلة عشان الضوء يعدي ايه visual ايه على كم كمل انت بق لسه لسه لسا لاب ما خلفش ها الحكاية دي بعد ما اتطمل بايه بقص مترياتيك فيجن صح الكلام؟ هاعمل عمل عملية اسمها visual aerodictomy بعد ما اعمل مترياتيك فيجن خلاص؟ الضوء فيه عادي من هنا والعين يشوف انا قصيت مين؟ الريد قصيت الائيلة الريدكتومي عشان العين يشوف اللي دي ديجيتال ايريديكت طب من ضمن المركبهات ان الليمف بتتخلف كده لو الليمف اتخلفت لو اللق بتاع الجمان ايه بنت تخلفها كده شفت الالق بتاع الجمان ليمف اكستراكشن الكلام الجديد بقى بنحاول نرجع الليمف دي تاني ازاي بنحاول نرجعها تاني لما نيجي ناخد الدرس بتاع اللخلفه ده نيجي ناخد نقول نديني نحاول علاج حديث جدا ده لو طبعا مشهور ده حتى لسه ما اتكتبش في الكتب لما تخش تقول العلاج اللي انا هقول لك ده في الشفوي الدكتور بينبه كلام جديد ازاي نرجع اللينز دي في ايه في مكانها يبقى العلاج اللي احنا كنا ماشيين عليه لحد من سنه بس اللينز متلخلقه قال لي ايه نشوف ازاي نرجعها في مكانها هجيب لي الممرضه خلاص طب يا جماعة ايه العيان اللي عينيه انفجرت ساعات العيان يحصل له بيرفوريشن كده اول ما يحصل ان الكوليتن يحصل ايه في ضغط العين ضغط الدم حبك الحاجه دي بتعمل ايه جوه لما ضغط العين يقل فجأة يحصل ايه جوه تصح بقى ايه السبب يحصل انفجار دموي داخل العين الانفجار الدموي ده العين اتصفط اسمه ايه الانفجار الدموي ده اكسبلوسيف هيوم يعني العين اتصفط عين صفط ايه الحال خد بالك فينا سؤال عليه مثلا 20 جنيه ولا أو 10 ولا جنيه ركزوا معايا في السؤال هنا اللي هيجاوبوا 10 جنيه ماشي جماعه ال خلاص خلاص مش كانوا عايزينها ايه لا لا لا سؤال على فكره في واحد كان خد 30 جنيه يعني زودتها شويه 10 20 جنيه 30 جنيه راح مجوع قلت الحمد لله انا تويحت العين اتفطرت الحل انا عندي اتفجرت ايه الحرب؟ إني كونيسة في استقصال العين بجلت. ماشي؟ استقصال العين اسمه إني كونيسة السؤال جاي اهوه، ليه ما انتبهاش؟ العين دي لما انفجرت، ليه ما لا لأ، استرسة وحانتبش ليه لازم؟ يعني هيا بطاعة، لما تكونوا خلائق، ليه لازم تشيه؟ هترعبوا باللغة، مين عين دي جاو؟ لها دي <تصفيق> هتأثر عين الثانية انت لو, لو ما حدش جاوب ليه انت هتأثر عين الثانية حشان لا حشان على عين الثانية لو ما حدش قال ايه كيف انت لها تابع عين الثانية لا يا فقل لو انا سفا الانت هي فوت ليه فعل. ليه تستر... ليه؟ لا قدر الله كده عليك حاجه لو افتكر العين الثانيه تبوظ ليه يا دكتور 33 لا انا اتعلمت برده انت العارض يعني ايه معطي بتشجع قوي قايل يعني هيجي جنيه في كده مش اخربنا العين دي معطومه لما العين دي اتفتحت ممكن يحصل مصيبة ايه ممكن البيجمنت اللي موجوده هنا في الكروايد تخش جوه في الكريت الجسم يتعامل مع البيجمنت اوف ذا كروايد على انها انتي دي اديني اجابه ايه مش عادي يا بودز الانتي بودز هتيجي تضرب البيجمنت اللي في الانتي وجوائل اللي فين في الاذر ار فالعندي بوز كده هي من كده كده لكن المشكلة ان الانتي بودز هتيجي تضرب كمان الايه الاذر ار ليه في نفس ايه في الاذر في نفس الايه الحكاية اسمها امتهاب العين التعطفين الحكاية اسمها simpacific of some مش العين دي اتخبطت والتانية تعطفت معا عارف لو انا شيفي دي بقى خلاص ما هيحصلش القطة دي كلها يبقى ليه بشيل دي؟ عشان ما يحصلش ايه في ال other eye simpacific of some ما يحصلش ايه في ال other eye simpacific of عاده وكده دي اه خلاص الطبقه دي كلها هنمنعها يبقى ليه لازم نستأصلها عشان نحافظ على الاذر اي عشان ما يحصلش ايه في الاذر اي حد مش فاهمني يا جماعة ثواني ولا لا كان بافتك اصلا شيء عندي اتخبطت حصل فيها بالفرس طب ممكن مع الخبطه اليوجل بيجمنت تخش السيركيوليشن هو الجسم يكون ضد اليوجل بيجمنت ايه انتي بودي انتي بودي هتضرب البيجمنت اللي هنا وجمال اللي بين فالقادر اي تبوز ودي تبوز لما القادر اي اسمه المرض ببقى سنبساتي يقصل السؤال بقى دلوقتي ازاي العين عملية الاستقصار دي ازاي بتبوز تعالوا ما نستحيو اعملية الاستقصار بصوا جماعة ادى عين اقو يلا ادى العين مال اوبتيك هيرت مين دول مين دول ما نورجا اوربتال ايه ده اوربتال ف وده لث وده لث مين اللي بالاحمر دي كونجاكتيف عايزين مقصات اللي عندي اول خطوه افتح دي افتح مين الكونجاكتيف هو انا اجيب مقصات من هنا ارقع على الايه اللي فوق واقع على اللي تحت واقع على العضله اللي ده ومن جنب ده, ده. العين نفك عليه على اوبتيك نير ازاي نقص غطي كده دينا في تك عشان اقص اوبتيك بجيب مقص كده لازم المقص يبقى كيرد احط له هنا كده فين امين اوبتيك نير طق يبقى مقطوع اطلع بالعين اهي ادي العين طالعه كده كده يا جماعه قل اللي بتبقع بعد العملية what is the structures relieved after the operation رقم واحد رقم اتنين. كونزيرفا رقم ثلاثة أجزاء من الاسم من المقصد رقم أربعة اوربيتال ف رقم 5 مين ده اللي ضا هنا ده كده قلت كده والمص والفيز اوف ذا اوف ذا الاوربيتال خلاص والمقص ده معني المقصه دي ماشي سنا هنا بعض بنعمل ايه بنجيب الكوبر كونجاك واللي هو الكونزيرفا ونخطوا في هنا كونزيرفا بتاعه عشان السج دي ابقى احط جواها ايه لو انت حاضر عين صناعي دي عمليه الايه الانكوليس انا عايز حاجه عايز الاستطرخ اللي بتدعى بعد ما تقطع بس دي نعم ما طيب خلاص بس ده همسيكوا دلقاء ممنون لكم بالكسر يا جماعة ان العين تتخارق ومنتكون ايه داخل العين بص داخل العين حتى عارت قصيف بص داخل العين اسمه ايه؟ اندوستلمات طب لو داخل العين وخارج العين فانوستلمات ايه هتغلطه. هتغلطه العين بيكون أبو ايه العلاج؟ لو شلتها العيان ناس اوعى تستقطع اللي عندي ليه انت عشان تستقطعه هتقص مش لو بتجر لو بتجر ده حوالي ايه لا حواليه من منزيل والمنزيل دي جوه هنا في الايه في الاس. لما انت قطعت كده ممكن الانفكشن ان هي على الايه على السس على المخ الجامد يبقى ممنوع ايه يا جماعه بالنوع ال انكلستيرول بس ممنوع ان في الخطوة اللي منقص القط كدير دي فيها بإنفريشان هيخش عالموخ العيامات ما اللي عمل ايه؟ يقولك العلاجة هو بقى قصه يقولك ايه؟ لو البص ده لو البص ده في الفيترس بس ولسه الحمد لله مين سليمه، الشبكية سليمة والحمد لله مين سليم لو يعني العين فيه ينك لسه فيها امل العين لسه فيها امل والبص في الفيترس بس يقولك نخش بالقناة نشيل مين بس الفيترس باك عملا اسمها فيل الفيترس باك يبقى لو العين تي كسان تيه مين وخلاص الفيترس صدى النسقر ابن البط ده دمر مين بقى الفيترس ودمر العين بقى, ودمر العين بقى. نونتين اوعى تعمل لها تقصوها ومنا نعمل لها ايه نعمل لها تفريغ تفريغ العين اسمه تفريغ العين اسمه ايه بيتفريغ تفريغ العين ازاي بتتم على ايه التفريغ هنشرحها حالا طب يا جماعة مالتنا اتفل على حاجة مش معقول خدا يعني الزترة اللي باشينه بيخش مكانه اكوة الاكوة اللي فوق بينزل تحت والعين ببقى مالينا كلها اكوة مش مش كده اكوة كوي حالت ناشي؟ بصوا بقى العين دي عايزين نعمل لها ايه دي المرات دي بقى نعمل لها ايه؟ تفرير بصوا ايه اللي بيها اول قطوة روح اصل دي بسيه مين؟ الكرد كبعليك تجيب معلقة تبيرك ايش اهي سيتنا؟ بسيه معلقة بالتفرير اللي صريحة لتكوطة بسيه اللي جوه كله كله كله كل اللي جوه ده كله كل اللي جوه ده يفضل بسيه مين؟ ليه يا عمليه التغليف ازاي على بيت الاستقطاب نفس الحاجات اللي شفتها هنا اللي في تاهماك في حاجه هنا واحده بس بتتاخد دي اللي في اللي في اللي دي بس اي حد كده عمليه تندريخ خلص الترديه من قبل العين بنحط جوه الكوره من الاكريل اكريليك بول مش من الاكريل بانر ما بيحصلش منه تعتعه كوره من الايه الاكريل طوع دين احط هنا بقى حاجة كورنيا الصناعية اسمع كورنيا الصناعية اسمع كورنيا البروتسيس العيندي يا جماعة بايبعين قوانسة يعني عين كده اي كلام ومحصوص من جوه ايه فاضية بايبعين ايه مفررقة دي عملية الافرسة بنشيل القرنية نجحة اللي جوه نحط ايه مكان الحاجات اللي جوه الكريمي جبول ونغطي بايه كورنيا البروتسيس بصوا كده وقلوه يتعان ده انا عمله ايه؟ العملية عملية ضبارة فبعد دي عملية ايه طبعا تشلنا القرنية عادة حتيت سباعي عايزي محشي انطرف من نوع كده واني احطت ده واني احطت هنا ايه تروتيت انا لكل زمان وكنت بعمل عملية دي عملية دي تفضل ثلاث ايام تعبان نفسي تبص علينا العين كده انا الحيوان اللي عملت في عينيه كده تحس يعني والاحساس مضيعي بالضبط زي السجر بعد ما بيضع رجل عينيه تفضل يومين ت كويس؟ لا مش عالق العاليين سيعة ينين وبعيه سيعة ينين بيحصل لهم مثلا بالترال مليمين يعني امي كده انا مرلوش عاملها ابنها الصغير عنده كانين لاثنين ريتم بلخطور مجهو بعمل من ان يا شاء الله بالترال ايه؟ انت بعد انت على الولده و بقدرش اقعبش باعبا عن الحديث عملك عملية داتها جيدة دفترات عدينها عشان الموضوع الى احتدت ده فرنية مومن دي عملية ايه بقى؟ دي ايه بقى؟ ايه بقى يا جماعة؟ thank you